وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِهِ فَرِحُوا قَرَبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا إن يُعْتَ عن طائفة منكم تعذَّب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَسْتَمْتَعُوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا ولا آخرة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 أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 يَا أَيُّهَا النَّبِي أُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَلِيْسَ الْمَصِيرِ يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم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 Wa mala la go fi lanewo ale